سؤال الاول هذه سائلة تقول قرات ان حجاب اجاب المراه المسلمه لابد ان يكون طويلا حتى يغطي قدميها وان كانت قد لبست الجوارب او الحذاء فما قولكم في هذا بارك الله فيكم اذا كان من أعضاء التي يعني الجوزء وكشفها بعض الأوقات فيقصي في سطر هذا الجزء من البدن كالكفين والقدمين إذا كانت عليها الدوارد أو الشراب وعلى اليدين القفاز لا يحتاج أن تصر مالة ثانية لانها يعني بروز الاعضاء التي ليس فيها فتنه كالكتفين او الصدر او ال جسد المراه هذه يعني مناطق يجب ان تسفر اما القدمان فانها تظهر تظهر ايضا في بعض الاوقات بايدي اشوترات باللارا الجو رب ترى ذلك ولذلك لازم حتى تشل بالعباءه او يجثو على بالعباءه هذا اكمل وابعد عن الريح ولياذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم ترخي المرعة ذي لها يعني عباءتها كم ترخيها فقال النبي صلى الله عليه وسلم جبرا فقالت السائرة اذا تنقشه شوقهن فقال لترخيها إراداً يعني تنزل على البدن إلى أشل نعم أسبقكم الله السؤال الثاني ا هذه سائلة تقول نويت الصيام اي تطوع ولكن امي تقول لي الاكل ابوذا تاكلين فهل تطاع الام في هذا واذا كررت يعني طلبها كلما انوي صيام تطوع هي تقول يعني الاكل فما المخرج النصيحه بارك الله فيك التران يعني الحاقه الام على الاكل والشرب بحاجه تاخذ خدمه عندهم يعني عندها مثلا قصور في الصحه او عندها مثلا فقر دم او عندها مثلا ما ترضعه طيب حاجه الى الاكل او الشرب او عندها يعني مسؤوليه في البيت ناي اذا سمت تكسر فيها فجئ ان هذا الامر يعني له مبرر الله اذا لم يكن له مبرر فتطلب منها يعني الاذن لها في ان تصوم يعني لو ساء منها تاخذ بخاطرها حتى لا تاخذ معها في المشاده فتشد عليها وتمنعها حتى من صيام الفرض اتشدد اذا قال ابشاي امه تتبرع الاساس يعني تسمح لها لان انا كل ما شدت على الصوم وامها ممانعه كل ما رات ان الابن في مشقه فكن لي يعني اذا كان تصوم مثلا ايام البيض والاثنين والخميس تكل لي علشان يعني ارغى امها انا هذه عادله ارغى ان ام واجد اتذكرني عني كترى يا عندما تراها صائمه وهي تاكل نعم جزاكم الله بارك الله فيكم احسن اليكم شيخنا حياكم الله اش الله نحفظكم ونجازيكم عنا خير الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته 65 بالون شبه